كيقول السفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله البحر سيرقوا مما اولوا دن بي ما يشاءوا الى وَكَتَا ذِكَ الذَّارِمُ قُمْ أَمَثَ اسْفَرْتَ كُنُوا جَادَ أَلَمْ نَثِيَكُمْ وَأَنْتُ وَمَا دَارَ الْمَرْقَبَةِ الَّتِي تُنْظَرُ إِلَيْهَا إِنَّا لَنَعْلَمُ مَنِ اسْتَبَقُوا الْوُسُوءَ مِنْ مَنْ قَالُوا اتَّخَذَ بَيْتًا கவியோ வ اذن انا تقلب وجهك في السماء اذن ولينك كتب لك توبها مَنْ يُوَجِّهْكَ فَشُفْرًا الْمَجْدِرَ الْحَارِبُ وَأَيُّ مَنْ كَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ قُمٌ وَذِهِم وَمَا مَنَاهُمْ بِغَفِلٍ عَمَّا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِرَّتَكِ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ كِبرتاهم وما بعظهم بتابعن كبرتاهم وان ان استبطت ان